بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إن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 وسواء عليهم أَأَنذَرْتَهُمْ أم لم تُنذِرْهُمْ لا يؤمنون إنما تُنذِرُ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 فَلَمَّا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ المرسلون. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فعززنا بثالث, فعززنا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ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 نَكُم وَلَا يَمَسُنكُم وَلَا يَمَسُنكُم مِّنَّا عذاب أليم قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَمْ أَنذِكْتُمْ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 لا تونع عني شفاعتهم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني آمن بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن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 القرن أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيت لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما توبت الأرض ومن أنفسهم ومن لا يعلمون وآت لهم الليل نسلخ منهم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 Surah al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 ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَرُزُقُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِن أَنتُمْ إلا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأقذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من ما هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجذون ولا إلا ما قوم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون لَمْ أعهد إليكم يا بني آدَمَ أن لا تعبدوا الشيطان لَكُمْ لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون اسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختتم على أقوامهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم, وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأوا لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فاستبق لا يبصرون ولما شاء لما سخناهم على مكانتهم فَنَسْتَطَاعُ نُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نَّعَمَّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مبين لينذر من ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وَذَلَّلَنَاهٰ لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِي أَمْنَافِعٍ وَمَشَارِبٍ فَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلهَتَ الْعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُنَّ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُرُدٌ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 سِخْرَ خَلْقٍ طَالَمَن يُحْيِي وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مرة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا, نارا فَإِذَا أن الذي خلق السماوات والأرض بقادر, بقادر على أي يخلق مثلهم بلاه وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له فسبح بحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبح بحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون